الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنفقون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 آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ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 بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر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 وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وعدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج طهرة وهم فيها خالدون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 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.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 فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ قُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ قُل لَكُمْ إِن ni أعلم غيبة السماوات ولرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وقلنا يا أدم سكنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لاحين فتلقى من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا اِنَّمَا يَتَّبِعُ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ إِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي في بعهدكم وإياه يفرهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به.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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة وركع مع الركع أتامرون الناس بالبر وتسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقلون وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ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 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا تينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَفْسَكُم بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُ أَفْسَكُمْ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 نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 وَظُرِبَتْ عَلَيْهِ مُذْلَةٌ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَأٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارِى وَالصَّابِينَ مَنَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ أَجْرُهُمْ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُ بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَكْذَّلَهُزُوَأَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تومرون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 آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه لنهار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 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه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 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وَإِذَا خَذْنَا مِنْ فَاقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وذِل القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسن وقولوا للناس حسن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بلثم والعدوان وإن ياتوكم أسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله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 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِئَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي سمايا مركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 ولن يتمنوه أَبَدًا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكفرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 وَلَمَّا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب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 يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولونهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نَظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ما ننسخ من آية لو ننسهانات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير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 بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كُن فيكون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 قَدْ بَيَّنَّ لَايَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنَ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 الناس وأمنوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أنطهِر بيتِ أنطهِر بيتِ يلِط الطائفين والعاكفين والركع السجود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 وَإِنَّهُ فِلا خِلَّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وقالوا كونوا هودن ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 ويعقوب والاسباط وَمَا أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرًا اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَسْبَاطَ كَانُوا هُودَنَ وَنَصَارًا قُلْ أَنْتُمُ أَعْلَمُ أَمِ الله؟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 ولا تسألون عما كانوا يعملون فيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطرة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 وَلَئِنَ تَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ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 فلا تكونن من الممتريد ولكل وجهة هو مول لها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ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 وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره ليلا يكون للناس عليكم حجة ليلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ وَلِأَتِمْ مَنِ اعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِي رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُ عَلَيْكُمُ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي فيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فذكروني أذكركم وشكروني ولا تكفرون.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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فَوِلَائكَ اتُوب عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ لَّآئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَلَرْدٌ وَتَصْرِي فِي وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَلَارَضِيَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا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 وقال الذين اتبعوا لون لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَينَ عَلَيْهِ آبَانَ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 يا يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله قلوا من وطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما انه به لغير الله فمن اطعم غير باغ ولا عاد فَلَا اسم عليه إن الله غفور رحيم.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 أولئك ما فِي في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم.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 ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه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 والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضعام ضَرَّاءَ وَحِين البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد وللنفس بالنفس فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ لَّيِبٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ تَتَّقُونَ أُتِيَ بِعَلَيْكُمْ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بد لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام نخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وَأَن صوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان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 فإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلهم يَرْشُدُونَ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 وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ لَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ لَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالثم وانتم تعلمون يسألونك عن لهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص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 إِن حَصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا بِهِ أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمت فما استعى بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 Fomin al-Nas min yقول Rabbana fi min khalaq أتنا في الدنيا حسناته وفي الآخرة حسناته وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا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 وإذا تولى سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بلثن فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 فَإِن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَيْنَاهُمْ مِنَ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّنَ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 تقوف فوقه يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب.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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيه إلا الذين أوتوه مِن بَعْدَمَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاءه لا صراط مستقيم أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى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 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ولقربين والأتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه كبير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 لا يودوكم عن دينكم إن استطاعوا. وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُوتُ وَكَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا خِرَةٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدنيا ولا خيرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ان الذين آمَنُوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر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 كذلك يبين الله لكم لآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا وآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل صلّاح لهم خير.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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 تَطَهَّرْن فَإِذَا تَطَهَّرْن فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه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 فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا من ماء سيتمهن شيئا إلا أي خاف إلا أي خاف حدود الله فإن خفتموا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 إِذْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَجَعَا إِن ظَنَّا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِم مَّا إِن يَتَوَجَّعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا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 لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنَّ رَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَّ رَتْمُ أَنْ تَسْتَرْضِعُ أولادكم فلاجناح عليكم إذا سلمتم فلاجناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرض tum bihi min nisaa'i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 وَإِلَّا طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةٌ نِكَاح وَأَنْ تعفو أقرب للتقوى.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 قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِن وَهَقَد بَعَثَ لَكُمْ قَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً الْمَالِ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 فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 Volaa Dīfā al-Lāhīn naṣbaghẓum bi-baghẓil l-fasdāti l-ardu, lakin al-Lāhāzu fāḍl al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 وَلَوْ شَاءَ ولكن اللَّهُ يفعل مَا يريد. يَا أَيُّهَا الذين آمنوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Allahu la ilahe illa Huwa al-Hayy al-Qayyub. La taakhuhu sinta wa la Lahu ma fi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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطبع طاغوت ويوم بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم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 Tavutu yukhrijjoonahum minan nuri ila al-zulumat Aulaiika ashabun nairi hum الذي haj Shay' Ibrahim في Rabbihin, anatah Allahul Mulk, idh qal Ibrahimu Rabbiy al-ladhi yuhi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 وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فَإِذْ مَا لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم Juzän, thum madgohun niyatin ksaia, wa'laman Allah azizun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 والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس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 Laa yakudirun ala şeyin mima kasabu wallahu laa ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة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 أَيُّ وَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارٍ تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر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 وَاَتَيْمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد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 يُوتِ الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُوتَ الحِكْمَةَ فَقَدُوا تِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُلَ الْبَابِ وما أنفقتم من نفقتن أو نذغتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خير إليكم وَأَنْتُمْ لَا تضلمون. للفقرة الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنى من التعفف.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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم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 لهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا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 يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّيرِ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 تقوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرجاء إن كنتم منيد. <مؤمنين> فإن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله ورسوله. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَا مِيْسُرَهُ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسم فاكتبوا بينكم كاتب بالعدل.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 سفيهن أو ضعيفن أو لا يستطيع أن يمل له وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم Feille miekunerajuleini, feirojuleini, meraa teni, mime, terrodaune, mine, مِنَ Iän, terroille, ehde, hume, fetu, ve kire, ehde, hume, إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم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 الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حملته على الذين مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ